بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بأسمائك يا الله يا رحمن يا رحيم يا عليم يا حليم يا عظيم يا حكيم يا, حكيم يا قديم يا مقيم يا كريم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار يا سيد السادات يا مجيب الدعوات يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات يا عظيم البركات يا غافر الخطيئات يا دافع البنيات يا سامع الأصوات يا معطي المسؤولات يا عالم السر والخفيات سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان الخلصنا من النار يا خير الغافرين يا خير الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الفاتحين يا خير الذاكرين يا خير الوارثين يا خير الحامدين يا خير الرازقين يا خير الفاصلين يا خير المحسنين سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار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 وانشئ السحاب الثقال سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار وأسألك بأسمائك يا حنان يا منان يا ديان يا غفران يا برهان يا سلطان يا سبحان يا مستعان يا ذلمن والبيان يا ذل أمان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 يا من قاد كل شيء لملكته يا من دان كل شيء من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته سبحانك لا إله إلا أنت الأمان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 يا مطلق الأسارى سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار يا ذا الحمد والسنى يا ذا المجد والسناء يا ذا الفخر والبهى يا ذا العهد والوفى يا ذا العفو والرضى يا ذا المن والعطاء يا ذا الفصل والقضاء يا ذا العزة والبقاء يا ذا الجود والنعماء يا ذا الفضل والآلاء سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار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 سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان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 عند فزعي يا دليلي عند حيرتي سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار يا علام الغيوب يا غفار الذنوب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 وأسألك بأسمائك يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا دليل يا مقيل يا خبير يا لطيف يا عزيز يا مليك سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار يا دليل المتحيرين يا غياث المستويثين يا صريخ المستصرخين، يا جار المستجيرين، يا ملجأ العاصين، يا غافر المذنبين، يا أمان الخائفين، يا راحم المساكين، يا أنيس المستوحشين، يا مجيب دعوة المضطرين، سبحانك لا إله إلا أنت الأمان، الأمان خلصنا من النار يا ذا الجود والإحسان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 وأسألك بأسمائك يا مؤمن يا مهيمن يا مكون يا ملقن يا مبين يا مهون يا مزين يا معظم يا معون يا ملون سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار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 سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار ياذا النعمة السابعة ياذا الرحمة الواسعة ياذا الحكمة البالغة ياذا القدرة الكاملة ياذا الحجة القاطعة ياذا الكرامة الظاهرة ياذا الصفة العالية ياذا العزة الدائمة ياذا القوة المتينة ياذا المنة السابقة سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار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 خلصنا من النار يا بديع السماوات يا جاعل الظلمات يا عالم الخفيات يا راحم العبرات يا ساتر العمرات يا كاشف البليات يا محي الأموات يا ضاعف الحسنات يا منزل البركات يا شديد النقمات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 الأمان خلصنا من النار يا رب البيت الحرام يا رب الشهر الحرام يا رب المسجد الحرام يا رب البلد الحرام يا رب الركم والمقام يا رب المشعر الحرام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 يا سند لا سند يا زخر لا زخر يا غياث من غياث يا حرز من لا حرز يا فخر من فخر يا عز من لا عز يا معين من لا معين له يا انيس لا انيس يا لا سبحانك يا لا اله إلا انت الامان الامان خلصنا من النار وأسألك بأسمائك يا قائم يا دائم يا راحم يا حاكم يا عالم يا عاصم يا قاسم يا سالم يا قابض يا باسط سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار يا عاصم من استعصمه يا راحم من استرحمه يا ناصر من استنصره يا حافظ من استحفظه يا مكرم من استكرمه يا مرشد من استرشده يا معين من استعانه يا مغيث من استغاثه يا صريخ من استصرخه يا غافر من استغفره سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان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 سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار يا عزيزاً لا يضام يا لطيفاً لا يرام يا رقيباً لا ينام يا قائماً لا يفوت يا حياً لا يموت يا ملكاً لا يزول يا باقياً لا يفنى يا عالماً لا يجهل يا صمداً لا يطعم يا قوياً لا يضعف سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار وأسألك بأسمائك يا واحد يا واجد يا شاهد يا ماجد يا راشد يا باعث يا وارث يا ظار يا نافع يا هادي سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار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 سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار يا من هو في عهده وفي يا من هو في وفائه قوي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 الامان اجرنا من النار يا من هو كل شيء خاضع لله يا من هو كل شيء كائن لله يا من هو كل شيء موجود لله يا من هو كل شيء منيب لله يا من هو كل شيء خائف من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 وأسألك بأسمائك يا كافي يا شافي يا وافي يا معافي يا عالي يا داعي يا راضي يا قاضي يا باقي يا هادي سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار يا من لا مفر إلا إليه يا من لا مفزع الا اليه يا من لا ملجا الا اليه يا من لا يتوكل الا عليه يا من لا مقصد الا اليه يا من لا منجا الا اليه يا من لا يرضى الا اليه يا من لا يعبد الا اياه يا من لا يستعان الا منه سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار يا قير المرهوبين يا خير المطلوبين يا خير المرهوبين يا خير المسؤولين يا خير المقصودين يا خير المذكورين يا خير المشكورين يا خير المحبوبين يا خير المنزلين يا خير المستأنسين سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار يا من هو خلق فسوا يا من هو قدر فهدا يا من هو يكشف البلوى يا من هو يسمع النجوا يا من هو ينقذ الورقى يا من هو ينجي الهلكى يا من هو يشف المرضى يا من هو أمات وأحيا يا من هو أضحك وأبكى يا من هو أضل وأهدى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 يا من هو في الجنة رحمته يا من هو في النار عذابه سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار يا من هو إليه يهرب الخائفون يا من هو إليه يفزع المذنبون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 يا من هو يسكن به الموقنون سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار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 سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار وأسألك بأسمائك يا قريب يا رقيب يا حبيب يا مجيب يا حسيب يا طبيب يا بصير يا خبير يا منير يا مبين سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار يا غالبا غير مغلوب يا صانعا غير مصنوع يا خالقا غير مخلوق يا مالكا غير مملوك يا قاهرا غير مقهور يا رافعاً غير مرفوع يا حافظاً غير محفوظ يا ناصراً غير منصور يا شاهداً غير غائب يا قريباً غير بعيد سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار يا نور النور يا منور النور يا مصور النور يا خالق النور يا مقدر النور يا مدبر النور يا نوراً قبل كل نور يا نوراً بعد كل نور يا نوراً فوق كل نور يا نوراً ليس مثله نور سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار يا من عطاؤه شريف يا من فعله لطيف يا من لطفه مقيم يا من إحسانه قديم يا من قوله حق يا من وعده صدق يا من عفوه فضل يا من عذابه عدل يا من ذكره حل يا من أنسه لذيذ، سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان، الأمان أجرنا من النار، وأسألك بأسمائك يا منول، يا مفصل، يا مبدل، يا مسهل، يا مذلل، يا منزل، يا محول، يا مجمل، يا مكمل، يا مفضل، سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار يا من يرى ولا يرى يا من يخلق ولا يخلق يا من يهدي ولا يهدى يا من يحيي ولا يحيا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 يا سرور العارفين يا أنيس المريدين يا مغيث المشتاقين يا حبيب التوابين يا رازق المقلين يا رجاء المذنبين يا كاشف المكروبين يا منفسا عن المغمومين يا مفرنجا عن المحزونين يا إله الأولين والآخرين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 يا رب الصديقين والأبرار يا رب الصغار والكبار يا رب الحبوب والأثمار يا رب الأنهار والأشجار يا رب الصحارى والقفار يا رب العبيد والأحرار يا رب الإعلان والإسرار يا رب الليل والنهار سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان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 يا من العظمة والكبرياء رداؤه يا من الهيبة والسلطان بهاؤه يا من تعزز بالعز بقاؤه سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار يا من له المثل الأعلى يا من له الصفات العلاى يا من له الاخره والان اولى يا له الجنه الماوى يا له النار والنضى يا من له الايات الكبرى يا من له الاسماء الحسنى يا من له الحكم والقضاء يا له السماوات العلى يا له العرش والسرى سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار وأسألك بأسمائك يا عفو يا غفور يا ودود يا شكور يا صبور يا رؤوف يا عطوف يا قدوس يا حي يا قيوم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان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 يا طبيب من لا طبيب له يا مجيب من لا مجيب له يا شفيق من لا شفيق له يا رفيق من لا رفيق له يا شفيع من لا شفيع له يا مغيس من لا مغيس له يا دليل من لا دليل له يا قائد من لا قائد له يا راحم من لا راحم له سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار يا كافي من استكفاه يا هادي من استهداه يا كالية من استكلاه يا داعية من استدعاه يا شافية من استشفاه يا قاضية من استقضاه يا مونية من استغناه يا موفية من استوفاه يا مقيفية من استقواه يا وليية من استولاه سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار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 يا من له الحول والقوة سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار يا من يعلم مراد المريدين يا من يملك حوائج السائلين يا من يسمع أنين الوالهين يا من يرى بكاء الخائفين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 يا من أعزني وأوناني يا من أماتني وأحياني يا من آنسني وآواني سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار يا من يحق الحق بكلماته يا من لا معقب لحكمه يا من لا رد لقضائه يا من يحول بين المرء وقلبه يا من يقبل التوبة عن عباده يا من لا تنفع الشفاعة إلا بإذنه يا من السماوات مطويات بيمينه يا من هو أعلم بمن ظل عن سبيله يا من يسبح الرعد بحمده والمذائكة من خيفته يا من يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان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 يا من جعل الأشياء أزواجا يا من جعل النار مرصادا سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار وأسألك بأسمائك يا شفيع يا سميع يا رفيع يا منيع يا بديع يا سريع يا بشير يا نذير يا قدير يا مقتدر سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار يا حي قبل كل حي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 يا من له سناء لا يحصى يا من له نعوت لا تغير يا من له نعم لا تعد يا من له ملك لا يزون يا من له جلال لا يكيف يا من له قضاء لا يرد يا من له صفات لا تبدل يا من له كمال لا يدرك سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان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 سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار وأسألك بأسمائك يا مبدء يا معيد يا حفيظ يا محيط يا حميد يا مجيد يا مقيت يا مغيث يا معز يا مذل سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار يا من هو أحد بلا ضد يا من هو فرد بلا ند يا من هو صمد بلا عيب يا من هو وطر بلا شفع يا من هو رب بلا وزير يا من هو وني بلا فقر يا من هو سلطان بلا عزل يا من هو مليك بلا عجز يا من هو موجود بلا مثل سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار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 يا من هو بابه مفتوح للطالبين يا من هو سبيله واضح للمؤمنين يا من هو آياته برهان للناظرين يا من هو كتابه تذكرة للموقنين يا من هو عفوه ملجأ للمذنبين يا من هو رحمته قريب للمحسنين سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار يا من تبارك اسمه يا من تعالى جده يا من جلس يا من لا إله غيره يا من تقدست أسماؤه يا من يدوم بقاؤه يا من العظمة بهاؤه يا من الكبرياء رداؤه يا من لا يحصى آلاؤه يا من لا يعد نعماؤه سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار وأسألك بأسمائك يا معين يا مبين يا أمين يا مكين يا متين يا شديد يا شهيد يا رشيد يا حميد يا مجيد سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار يا ذا العرش المجيد يا ذا القول السديد يا ذا الفضل الرشيد يا ذا البطش الشديد يا ذا الوعد والوعيد يا قريبا غير بعيد يا من هو الولي الحميد يا من هو على كل شيء شهيد يا من هو ليس بظلام للعبيد يا من هو أقرب إليه من حبل الوريد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 يا ذا الجود والنعم يا ذا الفضل والكرم يا ذا البأس والنقم يا خالق اللوح والقلم يا بارئ الذر والنسب يا ملهم العرب والعجم يا كاشف الظر والألم يا عالم السر والهمم يا من له البيت والحرم يا من يخلق الأشياء من العدم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 الأمان نجنا من النار يا من أنعم بحوله يا من أكرم بطوله يا من عاد بلطفه يا من تعزز بقدرته يا من قدر بحكمته يا من حكم بتدبيره يا من دبر بعلمه يا من تجاوز بحلمه يا من دنا في علوه يا من على في دنوه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 وأسألك بأسمائك يا فرد يا وتر يا أحد يا صمد يا أمجد يا أعز يا أجل يا حق يا أبر يا أبد سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار يا معروف من عرفه يا معبود من عبده يا مشكور من شكره يا مذكور من زكره يا محمود من حمده يا موجود من طلبه يا موصوف من وحده يا محبوب من أحبه يا مرغوب من أراده يا مقصود من أناب إليه سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان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 يا من لا يرد العباد قضاءه يا من ظهر في كل شيء آياته سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار يا حبيب البكائين يا سند المتوكلين يا هادي المظلين يا ولي المؤمنين يا أنيس الذاكرين يا أقدر القادرين يا أبصر الناظرين يا أعلم العالمين يا مفزع الملهوفين يا أنصر الناصرين سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار وأسألك بأسمائك يا مكرم يا معظم يا منعم يا معطي يا موني يا محيي يا مبدء يا مرضي يا موجي يا محسن سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان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 يا من لا يعلم الغيب إلا هو يا من لا يصرف السوء إلا هو يا من لا يدبر الأمر إلا هو يا من لا يغفر الذنوب إلا هو يا من لا يقلب القلب إلا هو يا من لا يخلق الخلق إلا هو يا من لا يتم النعمة إلا هو يا من لا ينزل الغيث إلا هو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 وأسألك بأسمائك يا كاشف يا فارج يا فاتح يا ناصر يا ظامن يا آمر يا ناهي يا رجى يا مرتجى يا عظيم الرجى سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار يا معين الضعفاء يا كنز الفقراء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 خلصنا من النار يا أول كل شيء وآخرة يا إله كل شيء وصانعة يا رازق كل شيء وخالقة يا فاطر كل شيء ومليكة يا قابض كل شيء وباسط يا مبدئ كل شيء ومعيدة يا مسبب كل شيء ومقدرة يا مربي كل شيء ومدبره يا مكور كل شيء ومحوله يا محي كل شيء ومميته سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار يا خير زاكر ومذكور يا خير شاكر ومشكور يا خير حامد ومحمود يا خير شاهد ومشهود يا خير داع ومدعو يا خير مجيب ومجاب يا خير مونس وانيس يا خير صاحب وجليس يا خير مقصود ومطلوب يا خير حبيب ومحبوب سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار <تصفيق> يا من هو لمن دعاه مجيب يا هو لمن أطاعه حبيب يا هو لمن أحبه قريب يا من هو بمن أراده عليم يا من هو لمن رجاه كريم يا من هو بمن عصاه هو في حلمه حكيم يا من هو في حكمه عظيم يا من هو في عظمته رحيم يا من هو في إحسانه قديم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار وأسألك بأسمائك يا مسبب يا مقرب يا معقب يا مقلب يا مقدر يا مرتب يا مرضب يا مذكر يا مكون يا متكبر سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار يا من لا يشغله سمع عن سمع يا من لا يمنعه فعل عن فعل يا من لا يلهيه قول عن قول يا من لا يولطه سؤال عن سؤال يا من لا يبرمه إلحاح الملحين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 خلصنا من النار يا من هو علمه سابق يا من هو وعده صادق يا من هو لطفه ظاهر يا من هو أمره غالب يا من هو كتابه محكم يا من هو قضاءه كائن يا من هو قرآنه مجيد يا من هو ملكه قديم يا من هو فضله مقيم يا من هو عرشه عظيم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار يا رب الأرباب يا مفتح الأبواب يا مسبب الأسباب يا معطي الثواب يا ملهم الصواب يا منشئ السحاب يا شديد العقاب يا سريع الحساب يا من له الإياب يا غفور يا تواب سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار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 خلصنا من النار اللهم ربنا خلصنا وأجرنا ونجنا من النار وعافنا وعفو عنا وأدخلنا الجنة دار قدسك مع الأبرار بعفوك يا مجير بفضلك يا غفار وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بعدد حسنات محمد بسم الله حسبي الله لا إله إلا الله شهد الله قل هو الله ما شاء الله ربي الله تبارك الله تعالى الله توكلت على الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان لا أحصي ثناء أن عليك أنت كما أسنيت على نفسك يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولأستاذي سعيد مرسي ولطلبة رسائل النور ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات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 وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعن من علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكتكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين